يا ايها الناس خذوا من القرآن الذي خلقكم من نفس واحده فصلقا منها زوجها وبث منهما رجالا رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اقتقوا الله وقولوا قولا لهم سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشرى بمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد وقد أخرج الفريابي في صفة النفاق وابن أبي شيبة في مصنفه نعم بسند صحيح عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال إن شر الناس المنافق الذي يقرأ القرآن لا يقتر فيه واوا ولا ألفا يلفته كما تلفت البطرة الخلى بلسانها لا يجاوز طرقوته وأخرج أيضا الفريابيه صحيح صحيحة عمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال أخوف ما أخاف عليكم ثلاثة منافق يقرأ القرآن لا يخطئ فيه هواوا ولا ألفا يجادل الناس أنه أعلم منهم نعم ليضلهم وذلة عالم وأئمة المضلون أو قال والأئمة المضلون ف هذه فتنة المناخد و وقال وقفه من العلماء ان المنافق هنا في نحو هذه الاطوار والذي ينافق النفاق العملي لا والنفاق العملي يدخل فيه الرياء ويدخل فيه انه يعمل أنه لا يعمل بما يعمل نخالف عمله علمه ولذلك كان منشأ الفتنة من الجهد ومن النفاق والذي يترتب, يترتب عليهما البغي فالناس تفتم بهذا القارئ للقرآن والذي يحسن قراءته لا يخثو فيه هوا ولا ألفا ولكنه يجادل الناس بالهوى في هذا القرآن ويتأوله على غير تأويله وهذا هو أكبر سبب في ضلال الخوارج لقد نظل في تأويل القرآن و لقد رأينا نماذج كثيرة في الأيام الأخيرة ينطبق عليها نحو هذا. ومن هذه النمادج التي اطلعنا عليها في هذه الأيام الأخيرة ما صرح به هذا الداعي الذي صارت الصقف تصدر بعد صفحاتها بتصريحات له ويلقبونه بالداعية السلفية الشهيرة الاسحاب القويني صرح او افت بجواز الفروج في هذه المظاهرة التي تسمى بمليونية الشريعة مشترط شرطين في هذا الخروج وهما أن تكون سلمية أو أن يكون خروجه سلميا وشرط الثالي أن تخرج النساء في هذه المظاهرات نظرا للاختلاط فهذه الفتوى بلا شك تغر الآلاف إن لم نقل الملايين من هذه الأمة المخدوعة بأنثال هؤلاء الذين صاروا ينتسبون إلى منهج السلف بلسانهم ويخالفونه من ناحية الواقع أو من ناحية المضمون فهم يجبهون هؤلاء القراء والذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث وقبة ابن عامر الذي أخرجه أحمد في مصنده نعم الفريابي في صفة النفاق وحديث صحيح وما قال أخوه أنه قال صلى الله عليه وآله وسلم أكثر منافق أمة قراءها أكثر مناثق أمة قراءها فقال البغوي في بيان هذا في, شرح في كتابه شرق السنة هم الذين يعتدون نعم هم الذين يعتدون يعتدون ترك الإخلاص في العمل اعتادوا على ترك الاخلاص في أعمالهم وقال غيره إن النفاق هنا نفاق عملي لا اعتقاضي والذي هو بمعنى الريال وبين ابن عبدالبر أن هؤلاء الذين يغسلون قراءة القرآن هم القراء وفيهم النفاق هذا يدل على أن إقامة حروف القرآن دون حدوده مما يعتبر إلى النفاق وإن كان هذا كالكفرة في زمن عبدالبر كما بين أن أكثر الناس يقرؤون القرآن يقيمون حروفه ويضيعون خدوده وقد انتشر فيهم الفسق فكيف بزماننا أكثر منافق أمتي قراءها هذا أمر شديد فصدق النبي صلى الله عليه وسلم فهؤلاء قد غروا الناس بأنهم علماء وأنهم ينتسبون إلى السلف الصالح كالقراء هؤلاء الذين غروا الناس بأنهم يقرؤون القرآن ويحسنون تلاوته بأحسن الأصوات فيظن الناس فيهم أنهم على خير وأنهم يرجع إليهم في النوازل فيتبعونهم يتبعونهم لهم لا يعرفون دينهم ولذلك صدق خذيفة لما قال لأبي مسعود في أثر الذي أخرجه ابن أبي خضيفه ان خضيف تراء ابو مسعود يحمل سيفا فكانه انكر عليه ف فقال له ابو مسعود اتخشى علي الفتنه فقال له خضيف يا ابو مسعود انا تعرف دينك فقال, فقال أبو, مصر أبو مصر قلت بلى فقال خذيفة فإنه لا تضرك فتنة إذا عرفت دينك إنما الفتنة إذا اشتبع عليك الحق الحق بالباطل ولم إذا اشتبع عليك الحق بالباطل ولم تعرف ان ولم تعرف ايهما تتبع فتلك الفتنه انما الفتنه اذا اشتبه عليك الحق بالباطل ولم تعرف ايهما تتبع فتلك الفتنه اه وهذا حال أكثر أهل زماننا إلا من رحم الله هم لا يعرفون دينهم فلا يميزون بين الحق والباطل فتلتبس عليهم أمور دينهم ويتبعون أنثال هؤلاء القراء والقطباء على ضلالهم وانحراقهم والذين يصدق على بعضهم قول عمر السابق منافق يجادر أو يقرأ القرآن أو يجادر بالقرآن لا يخطو فيه واوً ولا ألفً يجادر الناس أنه أعلم منهم كي يضلهم هؤلاء يتبعون أمثال هذا الداعية الذي يجادلهم بآيات القرآن وبالأحاديث بل وبكلام السلف أحيانا كي يضلهم من طريق الحق ويعتبرونه إماما متبع فنقول له اتق الله كهذه الأمة ولا تكن داعية فتنة وداع خداع الناس بهذه الفتاوى المضلة لأن هذه المليونية التي تريد الناس أن يخرجوا فيها ووهدانا هي سبيل للفتنة وإشعال لنارها وإن ادعوا أنها سلمية فإن هذه المظاهرات هي بؤر من بؤر الفساد والفساد في الأرض وإذا قيل له لا تفسد في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه هو ألد الخصام وإذا تولى ساعة في الأرض ليفسد فيها ويملك الحرث والنسك والله لا يحب الفساد وإذا قيل لو اتق الله أخذت العزة بالإثم فحسبوه جهنم وليس المهات فهؤلاء هم تعاتوا الفتنة ولا يعرفون أن تنهم حق معرفته ونقول أي شريعة هذه التي تريد الناس أن يخرجوا من أجلها أشريعة الدستور الوضعي الذي بني على الديمقراطية التي تناقض الإسلام يا ليتك قلت له إن هذا الخروج أن اخرجوا لنصرة التوحيد لإقامة توحيد الله في الأرض إن صح هذا الخروج صارت كلمة الشريعة كما قال عليهم أبي طالب الخوارج كلمة حق أريد بها باطل يستخدمونها للتغرير بعواطف الناس في غير موضعها والناس تخرج على جهل هناك من يخرج على علم وهم اتبعوا للهواء على بدعة وضلالة وتعصر فصدق ابن مسعود رضي الله عنه لما قال إنكم في زمان كثير فقهاؤه قليل خطباؤه وفي رواية قليل قراؤه العمل فيه والقائد للهوى وسيأتي بعدهم زمانا قليل فقهاؤه كثير خطباؤه وفي رواية قراؤه الهوى فيه قائد للعمل هذا حالهم أخبر بي أئمتنا من الصحابة والسلف الصالح منذ مئات السنين كي نحضر هؤلاء زبا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 من حديث أبي موسى على رضي الله عنه أنه قال مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأترجة ريحها طيب وطعمها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كالتمر لا ريح لها وطعمها طيب ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كالريحان ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كالحمضلة ريحها خبيث وطعمها مر هذه أصناف الناس الذين ينتسبون إلى الإسلام لا يخرج أحد منهم عن هذه الأصناف الأربعة هذا المنافق الذي يقرأ القرآن فإذا قرأ القرآن رقبا فكأنه كالريحانة لها ريح طيب في الظاهرة لكن إذا مضرتها إذا كشفت عن باطنها وجدتها مرة الطعام مرة خبيثة هذا حاله في الظاهر إذا رأيتم تعجبك أجسامهم وإن يقول تسمع لقولهم كأنهم خشبوا مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو قاتلهم الله أن يؤفكون وكما بيّنت في خطبة سابقة أن أهل البدع والأهواء هم الناس إلى النفاق إما النفاق الاعتقادي أو النفاق العملي فالنفاق يدب فيهم أكثر من غيرهم ولذلك قال الحسن البصري في قوله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه قال هو المنافق لا يهوى شيئا إلا ركبه فسمى ارتباط بين النفاق واتباع الهوى أوه. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحديث الذي أخرجه الفريابين في صفة النفاق بسند صحيح من طريق سليم ابن عامر عن المعاوية الهذلي وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المنافق ليصلي فيكذبه الله عز وجل ويصوم فيكذبه الله عز وجل ويتفدق فيكذبه الله عز وجل ويجاهد فيكذبه الله عز وجل ويقاتل فيكتل فيجعل في النارة نعوذ بالله من هذا الحال هؤلاء الذين خرجوا في هذه المظاهرات والثورات والذين خرجوا في الأيام الأخيرة تحت دعوة الجهاد فخرجوا وهم متجهون إلى هذا القصر قصر الابتحادية يقولون حي على الجهاد أي جهاد هذا وقتلوا من قتلوا وقتل فيهم من قتل وصدق النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال في حديث أبي موسى الأشعري الذي أخرجه البخارية ومسلم إن من ورائكم أياما يكثر فيها الجهل وفي رواية قال يبث فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر الهرج قالوا يا رسول الله وما الهرج قال القتل فهذا الزمان الذي طارى القاتل يقتل ولا يدري لما قتل والمقتل يقتل ولا يدري فيما قتل زمان الهرج وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معقل ابن يصار الذي أخرجه مسلم عبادة في الهرج كهجرة إلي فاثبطوا يا أهل الإسلام الله إذا هداكم إلى السنة وإلى منهج السلف فإن صدركم وثباتكم على هذا المنهاج النبوي له من أعظم الجهاد في هذا الزمن وليس جهاد هؤلاء جهاد الحناجر وجهاد المغضرة لما الحقيقي الذي يرضاه الله أن تجاهد نفسك على التبات على هذا المنهج وعلى تبليده وعلى رد الشبهات التي صار هؤلاء يسيرونها بين كل فينة وأخرى عليه وإلا تنخرط في فتنتهم فأي جهاد هذا؟ الذي خرجوا فيه يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان يليتهم حشدوا هذه الحشود ها؟ وخرجوا انصح قروجهم بالضوابط الشرعية للجهاد لنصرة إخوانهم الذين يذبحون على أيدي أي النصيريين والروافد المجرمين في كل مكان الآن <تصفيق> لكان أولى لهم وأهدى سبيلا مما يفعلونه الآن يضيعون أرواحهم وأوقاتهم فيما يضرهم عند الله عز وجل أي دستور هذا الذي خرجوا لحمايته أهو كتاب الله وصنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإسلام لا يعرف, لا يعرف ما يسمى بالدستور لا يوجد ما يسمى بالدستور في الإسلام إنما الإسلام كتاب وسنة ومنهج سلف الأمة هذا هو الإسلام هلما خرج لنصر هذا الإسلام ومن المصر الديمقراطية التي يمثلها هذا الدستور الوضعي الذي لا يرضاه الله عز وجل أبدا والذي يقتل في سبيله فإن قتلته قتلة جار لي. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هرير الإحرجان فيغرر هذا الداعي للأمة ويقول لهم لا بأس أن تخرجوا في مليونية للشريعة والناس لا تعرف ما هي الشريعة إلا من كان على فطرته وكم من عامي ينكر هذا بالفطرة قالها لي رجل أمس قال ما هذا التسطور نحن منذ مئة ونحن نعيش ولا ولا يعني نعرف دستورا وانا ولا, ولا, ولا غيره ماذا هذه الفتنه من اجل هذا الدستور اي دستور هذا دستور الاسلام ها آه. فكما ان البدع والاهواء اضر على هذه الامه من اعدائها من اليهود والنصارى ها فنسأل أن يصلح ولات الأمر وأن يهديهم إلى صراطه المستقيم وأن يرزقهم البطانة الصالحة التي تعينهم على كل خير والتي ترشدهم إلى الحق والصواد وأن يصرف عنهم بطانة السوء من هولا الخطباء والقراء الذين ضلوا ضلالا بعيدا كما قال حذيفة في في الاثر الذي رواه البخاري يا معشر القراء استقيموا فقد صدقتم صدقا بعيدا وان اخذتم يمينا و شمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا فليحذر هؤلاء من حال المنافقين آه. الذين يزعمون الإيمان بما أنزل الله وهم ما بين كاره لما أنزل الله وما بين متأول بالهوى لما أنزل الله وما بين نفاق اعتقادي ونفاق عملي واتباع للهوى آه. وليحضر هؤلاء من هذه السبل التي تؤدي بهم إلى صخة الله وإلى عذاب الله إلا أن يرحمهم الله وليطقوا الله عز وجل لهذه الأمة التي يريدون أن تسيل دماؤها مغير حق وما أشبه حال أبي إسحاق الحويني وهذه الفتنة بحال علي بالحاج قائد الفتنة في فتنة في الجزائر التي كانت منذ سنوات ليست بالبعيدة والتي ترتب عليها أن صفكا دماء ما يزيد عن مئة ألف مسلم ومسلم هنا أيضا هذه المظاهرات السلمية التي يدعونها خرجوا يقتلون ويفسدون في الأرض والشيطان يؤزهم أزا نقول للحويني هل تضمن إن صحت هذه المظاهرات غير عن خرمتها إن كنت تدعي أن هناك ما يسمى بالمظاهرات السلمية هل تضمن هذه المظاهرات أنه تحت هذه الحشود الغاضبة والتي يقودها أئمة مظلون أنه لن يحدث بينهم القتل والسلب والنهر ها ولتدعي عدم خروج النساء إن أقرانك من دعاة الهوى يفتون بخروج النساء ويعتبرونه من الجهاد بل يعتبرونه مفخرة للنساء أن يخرجنا في وصف هذه الحشود من الرجال تحت دعوة الجهاد فما أشبه حالك بحال دعاة الفتنة في الجزائر ونحن ليس لنا إلا البلاء ولا نملكه إلا النصف والبلاء والتحذير الله هو الذي يحفظه وقل من شاء من عباده صلى الله على محمد、من آله واصحابه وسلم الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حيى على الصلاة حيى على الفلاة فإذ قامت الصلاة فإذ قامت الصلاة الله اكبر والله أكبر لا إله إلا الله තනිය <clears throat> <clears throat> <clears throat>